فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما خبي إن الله كان عليما خبي فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله والتي تخافون نشوزهن فاعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان علييا خبيرا وإن الله كان علييا قد إن الله كان علييا قد إن الله كان علييا كبيرا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 وابن الطلب واليتاما والمساكين والجاري بالقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستن النساء أو لمستن النساء فلم تجدوا ما فتيمم صيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ وَعَفُوراً أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَ تَوَيْلِ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وكفّى بالله ولي ووكفّى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم أم واضح ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لي بألسنةهم وراعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبج وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء